بينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذاك وما تاخر ويتم من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليسدادوا ايمانا مع ايمانهم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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ون السوء عليهم دائرة السوء ورضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم 117. وساءت مصيرا 118. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما 119.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 119. وينكثوا على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 أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ولنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَوَنِيتُمْ ضَنَّا السُّوءَ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 114. وقال السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 115. كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما 116. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنها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 وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا وَلَا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنه قوم وايديكم عنه بباطن مكه من بعد ان اغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا ان يدلو محله ولولا رجال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 ذَلِلكَ مَثَلهُم فيِي التووراتِ وَمَثَلُهُم فيِي الإجلكَ زَرْرٍ أَخْرَرجَ شَقُء فَآزَرَهُ فَسْتَوْلَ وَفَسْتَوى على سُوقِهِ يُْجِب الذّرَّّى عََغِي وََ بِهِم قُفَّ وَعددَ اللهَّهُ الذيينَ آملوا وَعملِلُ الصَّالِحاتِ مِنهُم مَوفِرَةَ وَأَجرًا عظيما